وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يحملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بلا جَدْنَاهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً أَم بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا لِوَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُبَصَّرَةً لِّتَتَّقُوا فَقَدْ لَمْ يَكُن عَدَدَ الصِّرِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه شورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن الاخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد نستعين الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غين المغلوب عليهم ولا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصراط لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين